私たちはこのように私たちはこのように私たちのように私た ل はこのように ن たちのよ私はこのたに私私のように私たちのよ私た私のように私たちのよ ك أ ن ك قد خلقت كما تشاء و أ ح س ن منك لم تر قط عين و اضيب منك لم تلد النساء 「やさしいこと言ってくれている」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 رؤياك يا رسول الله أ ح م د يا نور الهدى ا ب ي شوق فاق ا ل م د ا ع ي ن ي ترجو أ ن تراك روحي يا حبيب في بداك أ ح م د يا نور الهدى t h o わらわ。No, no, no, no. 「ありがとう」